فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَقِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُم لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بعيد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 لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ